Bismillahirrahmanirrahim de sallallahu ala muhammadin de burgerlijke al van de burgerlijke إذ قرائن قيمات إذ كي أن الاستطاعة دخيله في الالتزام. لا في المشروعيه الاولى هي ان مقتضى إطلاق واذن في الناس بالحج عدم اشتراط الاستطاعه في المشروعيات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 إذا قال المولى نستيه فعلا ليس في الغنم المعلوفة زكاة وكان مقصود المولى الاتكاء في هذا الخطاب على المقيد الذي سيأتي بعد سنة وهو.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 لو قال المولى لمن يستكتيه في الغنم السائم زكاة وقد قصد الاتكاة على مقيد سيأتي بعد سنة وهو أن بعض الغنم السائمات وهي التي تسيم في بعض الأيام دون بعض ليس فيها زكاة هنا لا يكون الإطلاق الإلزامي آبيا عن التقييد. إذ لا يلزم من إطلاق الالزام نقض الغراب فالغاية هو أن المولى ألزم بما هو أرسع من, حط من محط غرضات من محط غرضات لا أنه نقض غرضات إذن فلأجل الفرق بين الخطاب الترخيصي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 وثانيا ان قوله وعزل في الناس بالحاج بيان للجامع بين الوجوب والنادر والندب. فإنه في مقام الحاج والتحضير على الحاج والتحضير على عدم ترك الحاج نعم من الالزام او النادر فاذا قيدنا مدلول هذه الايه بايه الاستطاعه التي تقرر ان الاستطاعه دخيله في الحج الالزامي بقي تحت اطلاق الايه الاولى حج وحين وحينئذ فلا دليل على دخالة عفوا فلا دليل على عدم دخالة الاستطاعة في مشروعية حجة الإسلام القرينة الثانية أفيدة ان ما انا الصوره وانا اناقش الثانيه ان قوله تعالى وللله على الناس حج البيت من استطاع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 في مقام بيان مطلبين، احدهما قط المطلوبية من خلال لام الاختصاص والاخر هو الالزام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 من أنواع الدين التي تثبر في ذمة المستطيع ولأجل بيان الدينية عبر بلامل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 وهو الإلزام القرينة الثالثة إن الاستطاعة المأخودة في الايه هي استطاعه المسير لا على على اصل الحج وحينئذ فاما ان يكون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 فتلخص فإن هو ما وليس موجوده فتلخبط فظهر المحايه تقييد ابن الامر بالحاج بالاستفاء يمكن لنا مطبع ثاني او مقام ثاني في الآية في الآية, في الآية... وهذه الآية مستملة على فرائع تدل على أن الآية وجه الاول وجه الثاني قبل لا, قبلها, قبل أول ما مرتذر. مرتذر. <تصفيق> مقامين بالآية مقامين بالآية هم المقام الأول الوقت فقط تطويران مولانا تطويران مقاما التصوير الثاني بدأتم قبل التصوير الأول. جاء جل... الأول المشهور ثم لا لا لا لا قبل أول خلال قبل خلال. ما دخلنا المسألة البحث في من جهة الكلام حول مسال الأعياد الثانية في الكلام حول مسال الأعياد الأولى. جهة نبحث في الثاني ماذا كتب؟ لا بالتصوير الثاني أما التصوير الأول ما تكلمت عنه؟ تكلمت. قلتم نبدأ بالتصوير الثاني، بالتصوير الثاني، قبل الأول، ولكن الأول ماذا؟ لا شيء. لا بد أن ذكرت بأمان. ماذا تقصي؟ نحن نقوم بتصوير المشهور، المشهور. لا، ذكرتموه لا يدفع إعماله. لا يخبردك. ما حد التصوير. بعد المقام الثاني.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 الاستطاع العقلية لأن تعليق الوجوب عليها بديهي لا يحتاج إلى بيان فلا محالة بقارينة في التعليق نستفيد أن المراد بها الاستطاعة الشرعيه ويلاحظ عليه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 وذلك لنكتتين أليك أن ظاهر عنوان الاستطاع عرفان هو القدرة التكوينية العمال وهذا الظهور قرينة على كون الآيات إرشادا لما يحكم به العاقل تقيد التكليف بالقدرات والنقطة الثانيه ان احتفاف الايات بالمرتكا القلئي القائم على أن كل تكليف مقيد بالقدرات قوينة على ظهور الخطاب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 ناقة طيعة طيعة القياد يعني سهلة وقيل مثلا فقال لها وللأرض ائتياء طوعا أو كرها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 لذلك فالاستطاعه ظاهره عرفان فيما هو أخر من القدره العقليات وشان ينفع